Ah oh, no. أَلَ بَلْ أَنقُ رَئِثَ إِذَا إِبَادُهُم مُوَيْصِمُ يُخَيْرُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرٍ أَمْ نَهَاتَ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 قلنا لا تخف إنك أنت الآل وألق ما في يميني إنما ما فنى الله كيد ساعد وانا يا